من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم راقا وأنهم ظنوا كما ظننتم ان لن يبعث الله احدا وان لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشوبا وَأَنَّا كُنَّا نَقُوْدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِالسَّمْعِ فَمَن يَسْمِعِ الْأَنَ يَجْد لَهُ شِهَابًا الرَّصْدَ وَأَنَّ لَا نَدْرِي أَشْرُرٌ أُرِيد بِمَا فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ كُنَّا طَرَائِقَ قِدَدًا وَأَنَّا ظَنَنَّا أَنْ لن نُعْجِزَ اللَّهَ فِي الْأَرْضِ وَلَن نُعْجِزَهُ هَرَبًا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 يَتَحَرَّرُوا رَشَدًا وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ مَحْطَبًا وَأَن اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُم مَّاءً غَدَقًا لنفتنهم فِيهِ ومن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 فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا قل إن أَدْرِي أقريب ما توعدون أَمْ يجعل له ربي أمدا عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أَحَدًا إِلَّا من ارتضى من رسول فإن إنه يسلك من بين يديه ومن خلفه، رصدا يسلك ليعلم أن قد أبلغ رسالات ربهم.